ولا ت و ب ة التائبين أ ح م د ه ربي سبحانه حمد الشاكرين الذاكرين حمدا يليق بجلاله وبعظيم سلطانه ومتتالي آ ل ا ئ ه ووافر نعمه وجزيل إ ح س ا ن ه لا أ ح ص ي به ثناء عليه هو كما أ ث ن ى على نفسه و أ ص ل ي و أ س ل م على خاتم النبيين و أ م ي ر المرسلين و إ م ا م المتقين وقائد الغر المحجلين وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه أ ج م ع ي ن عباد الله من ر ح م ة الله بنا ومن نعم الله علينا أ ن مواسم الخير تتوالى و أ ن مناسبات البر تترى فلا تنقطع م ن ا س ب ة إ ل ا و ت أ ت ي أ خ ر ى فمن أ ر ا د أ ن يصوم ف إ ن انتهى من الاثنين والخميس تطوعا ونفلا ص ا م ا ل ثلاثه ايام ا ل ب ي ض وهكذا حتى يدخل عليه رمضان وبعد رمضان ي ث ن ه ا بست من شوال وبعد شوال ت أ ت ي أ ش ه ر الحج المباركات التي فيها من الخير و ا ل ب ر ك ة ما فيها و إ ن ن ا في هذه ا ل أ ي ا م بين يدي م ن ا س ب ة ج ل ي ل ة وموسم عظيم من المواسم إ ن ه موسم التعلق الخالد ببيت الله الحرام إ ن ه حديث عن م ك ة وزمزم والحطيم والحجر والركن والمقام و ع ر ف ة و م ز د ل ف ة ومنى و ا ل أ ي ا م الخالدات إ ن ه حديث عن م ن ا س ب ة ع ظ ي م ة هذه ا ل م ن ا س ب ة أ و ل ما تعيد إلى أ ذ ه الى ن ن ا تعيد إ أ ذ ه ا ن ن ا عظمه هذا الدين يجتمع رجال ونساء في ب ق ع ة من ا ل أ ر ض ولكنها ب ق ع ة وضع الله فيها سرا و أ و د ع الله فيها ح ك م ة فهي تتلالا ع ظ م ة وشموخا الى يوم الدين إ ن ه ا ب ق ع ة تتوجه إ ل ي ه ا القلوب و ا ل أ ف ئ د ة والوجوه في كل يوم خمس مرات و إ ن ه ا ب ق ع ة ييممها ويسعى إ ل ي ه ا كل من يريد أ ن يحط عن نفسه السيئات ولذلك من حج فلم يرفث ولم يفسق ولم يفسق رجع كيوم ولدته أ م ه والحج المبرور ليس له جزاء إ ل ا ا ل ج ن ة ولكن ل ل أ س ف الشديد الحج ينبغي أ ن ينفذ الناس إ ل ى أ س ر ا ر ه لا إ ل ى شكلياته ل ل أ س ف الشديد الحج عند بعض الناس مظهر من المظاهر ا ل ا ج ت م ا ع ي ة لا يتعدى الخروف الذي يذبح بعد ا ل ع و د ة ولا يتعدى الجير الذي ضرب على البيت والكلمات ا ل ج م ي ل ة التي كتبت عليه لا يتعداها الحج أ ج ل من ذلك و إ ل ا أ س ا ئ د نفسي ك ث ي ر ا تجتمع ا ل أ م ة مفكرين وعلماء ودعاه و أ ص ح ا ب قرار وولاه أ م ر و ع ا م ة الناس في ب ق ع وعامة فلا يحدثون في عالمنا تحولا ولا يقودون ا ل أ م ة ا ل م ك ل و م ة ذات الجراحات يقودونها إ ل ى بر ا ل س ل ا م ة ولا إ ل ى شاطئ الامان وقد توفرت مقومات ا ل أ م ة من خلال تجمع كبير بلباس واحد وهو ملابس ا ل إ ح ر ا م تذوب الفوارق ا ل ط ب ق ي ة بين الناس وتبقى ا ل ص ل ا ة ا ل ش ر ع ي ة والروابط ا ل س م ا و ي ة وتفنى و ت ذ و ل كل الروابط ا ل أ ر ض ي ة من اللون والجنس والبلد ويبقى الدين الذي يربط بين الناس ولكن ل غ ة التواصل بين الناس في هذا الموسم ص ع ب ة للتعقيدات ا ل ك ث ي ر ة التي تواجه العالم ا ل إ س ل ا م ي لكن ش ع ي ر ة الحج هي من الشعائر ا ل ع ظ ي م ة بدءا من المكان مرورا بالزمان خ ل ا ص ة ب ا ل م ن ا س ب ة التي هي م ن ا س ب ة الحق في نفسها كمعاني تحمل معاني التوحيد ومعاني ا ل و ح د ة ومعاني التضرع ومعاني ا ل ع ب و د ي ة ومعاني الذل ومعاني ا ل ت ض ح ي ة ومعاني التحمل ومعاني الاخلاق ومعاني الصبر على ا ل آ خ ر ي ن ومعاني الزحام والاحتكاك بالناس ومعاني ا ل م ش ق ة ومعاني الجهد ومعاني الجلد ومعاني التنقل من مكان إ ل ى مكان ومعاني التجرد أ ن تتجرد كما تجردت من ملابس الاحرام ينبغي أ ن يتجرد قلبك عن الشهوات وعن الدنيا أ ن ت ترقد في م ز د ل ف ة وتبات فيها ل ي ل ة من أ ج م ل الليالي ل ي ل ة ربما ب ا ر د ة وربما ح ا ر ة ل ي ل ة ليس فيها سقف إ ل ا السماء الكل كذلك رئيسهم ووزيرهم عالمهم وجاهلهم كلهم كذلك و إ ن شاء الله كلهم من العلماء ل أ ن ه م كلهم يمم وحج إ ل ى البيت الحرام يرقدون على هذه ا ل أ ر ض يلتحفون ا ل أ ر ض ويفترشون ا ل أ ي د ي ويستقفون السماء وكلهم لا يدري لماذا بات لكن ل أ ن ه بات وهو لا يدري لماذا بات هي معاني ا ل إ ن ق ي ا د ومعاني ح ق ي ق ة ا ل ع ب و د ي ة أ ن تفعل شيء و أ ن ت لا تعرف له ح ك م ة ولكنك تنقاد ل أ ن الله قال لك, قال لك ذلك ترمي الجمارات و أ ن ت بذلك ترمي كل الشرور ترمي كل ا ل آ ث ا م وتفارق طريق المغضوب عليهم وتفارق سبيل الشيطان وتفاصل الشر والمعاصي والمنكرات ر رمي ا ا ت وفي م ل ج عبوديه ج ل ي ل ة لا يريد الله للناس أ ن يتزاحموا و أ ن ي ق ت س ل و ا عند الجمرات ولكن يريد لهم أ ن يذعنوا و أ ن ينقادوا و أ ن يسلموا و أ ن يسلموا و أ ن يخضعوا لله جل جلاله مالك الملك إ ن في الحج معاني ج ل ي ل ة أ ب د أ ه ا أ و ل ا أ ي ن يكون الحج إ ن الحج يكون في البلد الحرام والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد ا ل أ م ي ن الحج يكون في هذا البلد ا ل أ م ي ن و إ ن م ك ة يوم أ ن خلق الله السماوات و ا ل أ ر ض وقبل أ ن يخلق آ د م جعل م ك ة مكان نظره ومحل سره ويا سبحان الله من حيث المقومات ا ل م ا د ي ة ليس في م ك ة مناظر خ ل ا ب ة وليس في م ك ة شواهد ج ذ ا ب ة ليس في م ك ة ا ل أ ر ض ا ل م ن ب س ط ة إ ن ه ا جبال و ع ر ة وطرق ص ع ب ة وجبال ش ا ئ ك ة و أ ر ض و ا د غير ذي زرع ولكن الله يخلق ما يشاء ويختار يختار من البشر رسلا ومن الرسل إلى عزم و م ن ا ل ع ز م يختار خليلين يختار الله خليلين ابراهيم ورسولنا صلى الله عليه وسلم وله ان يختار, يختار م ل ا ئ ك ة ملائكه, ملائكة يعبدونه ويختار من ا ل م ل ا ئ ك ة جبريل يختار أ ز م ن ة ويخلق ا ل أ ز م ن ة ويختار منها شهورا فيجعلها حرما يختار من البقاع ما يختار فوقع اختياره على م ك ة يقول صلى الله عليه وسلم إ ن الله حرم م ك ة يوم أ ن خلق السماوات و ا ل أ ر ض وجعلها حراما إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة و إ ن ه ا لم تحل ل أ ح د من قبلي الا لي وحلت لي س ا ع ة من نهار ثم رجعت إ ل ي ه ا حرمتها إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة فلا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها حتى الصيد ممنوع في م ك ة الصيد الحلال في كل مكان والشجر قطعه ممنوع في م ك ة في كل مكان حتى الجماد ي أ م ن ويستقر في تلك البقعه ا ل م ب ا ر ك ة إ ن ه ا لا أ ق س م بهذا البلد و أ ن ت حل بهذا البلد ووالدي وما ولد إ ن في كتب أ ه ل الكتاب أ ن مكه ة ي محورة هي, هي مركز الكون ا ل ك وهي ن و قطب الرحى وهي ن ه ا ي ة الدنيا أ ن الناس جميعا في آ خ ر الزمان تنتشر ا ل ر س ا ل ة ا ل خ ا ل د ة من م ك ة من تلك ا ل ب ق ع ة و إ ن ا ل أ ر ض التي للمسلمين ل وهي م ك ة وسوف يزود دينهم حتى في كتب أ ه ل الكتاب يقولون ب د أ الوحي من سيناء واستعلن في سعيد ا وسعيد ا بيت المقدس في, الأهد في العهد القديم و ا ل ت و ر ا ة بدأ داود أي وتلألأ الوحي سيناء واستعلن صار معلنا في ساعير في وسليمان من فاران وفاران لموسى في في من زمن من منطقة موصوفها كذا ولتعرفوها م ن ط ق ة كلها جبال فيها بيت لله خالد بناه إ ب ر ا ه ا م أ ي إ ب ر ا ه ي م عليه السلام هو مركز الدنيا وقد برح إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة ما هي فاران يا ترى إ ن فاران بمنطوق أ ه ل الكتاب هي م ك ة ب د أ الوحي في سيناء واستعلن في ساعيل و ت ل أ ل أ من فاران وفاران بالجبل والجبال و ا ل أ و ص ا ف والبيت و إ ذ يرفع إ ب ر ا ه ي م القواعد من البيت و إ س م ا ع ي ل ربنا تقبل منا إ ن ك أ ن ت السميع العليم إنه بيت الله الحرام انه ل ل الحرام ه إ بيت الله الحرام الذي هو حرام إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة إ ن أ و ل بيت وضع للناس ل ل ذ ي ب ب ك ت ه وسميت بكه بكه ل أ ن ه ا تبك أ ي تقطع أ ع ن ا ق ا ل ج ب ا ب ر ة بك الشيء يبكه إ ذ ا قطعه والسيف يسمى عند العرب بك ل أ ن ه يقطع الرقاب و ب ك ق ا ط ع ة ل أ ع ن ا ق ا ل ج ب ا ب ر ة ولرؤوسهم وللطواغير حمى الله بكه وهي في أ ي د ي المشركين من أ ه ل الكتاب أ ل م تر ى كيف فعل ربك ب أ ص ح ا ب الفيل أ ل م يجعل كيدهم في تضليل و أ ر س ل عليهم طيرا أ ب ا ب ي ل ح م ا ي ة لبيته سبحانه وتعالى وهي م ك ة وسميت م ك ة م ك ة ل أ ن ه يقال في ل غ ة العرب ي م ك ة الفصيل ا ل ن ا ق ة أ ي ارتضع لبنها واجتذبه و م ك ة تجتذب القلوب وتجتذب ا ل أ ن ظ ا ر وتجتذب ا ل أ ف ئ د ة ففيها أ ش و ا ق ض ا م ئ ه وفيها أ ش و ا ق فيها أ ش و ا ق ك ا م ن ة وفيها أ ر و ا ح ض ا م ن ة ونفوس م س ت ب ش ر ة تستبشر ب م ك ة وهذا مصداق قوله فاجعل أ ف ئ د ة من الناس تهوي إ ل ي ه م وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون إ ن م ك ة أ و ل بيت وضع للناس الذي ب ب ك ه مباركا وهدى للعالمين مبارك والله مبارك م ك ة ما ضجت بالسكان ي و م ا ولا بالمعتمرين والحجاج ي و م ا كلما ازدادوا كلما اتسعت لهم شيء عجيب مباركا وهدى للعالمين فيه آ ي ا ت بينات نعم والله آ ي ا ت بينات أ و ل ى هذه ا ل آ ي ا ت البينات الزحام مهما بلغ الزحام بالناس في م ك ة لا يقدرون منه ولا تقف م ك ة ما دخلها داخل بالسيارات والعربات وغيرهم والبشر إ ل ا و م ك ة تحويهم وتحضنهم واستمرار م ك ة عبر البطولات ا ل م ا ج د ة والذكريات ا ل خ ا ل د ة عبر التاريخ ت س ا ق ط ا ل دول انهارت حضارات ذهبت أ ن ظ م ة قلبت حكومات مات ملوك ذهب زعماء وبقيت م ك ة على مر التاريخ م ح ر و س ة بحرص الله م ح ف و ظ ة بحفظ الله م ص و ن ة بصون الله ما زالت ح ي ة وما زال التعلق بها خالد ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقود لأصحابه تعجلوا الطواف بالبيت قبل أ ن يرفع ثم لا يعود للناس إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة في آ خ ر الزمان س ي أ ت ي الناس ويجدون م ك ة ببيتها الحرام البيت الحرام غير موجود يريدون شيء يطوفون به فلا يجدونه ذلك عندما تمتلئ ا ل أ ر ض بشرار الخلق ي إ ن م ك ة خ ا ل د ة على مر الدهور و ا ل أ ز م ا ن آ ي ا ت بينات زمزم يا سبحان الله هل ت أ م ل ت م ز م ز م زمزم بئر حفرت في زمن إ س م ا ع ي ل قال صلى الله عليه وسلم زمزم هزمت هزمت هزمت يعني ض ر ب ة هزمت جبريل وسقي الله إ س م ا ع ي ل ضرب جبريل ا ل أ ر ض فانفجرت ماء قال أ م ا و إ ن هاجر أم م إ س ا ع ي لو ل لم ت ح ط ه لجرى ج ز ي ر ة العرب كلها وفي بعض الروايات لجرى نهرا إ ل ى اليمن ونعم يمكن أ ن يجري نهرا الى اليمن أ ت ع ر ف لماذا ل أ ن زمزم يشرب الناس من مائها صباح مساء ليل نهار ويحملون ماءها في جركانات تنوء الطائرات والبواخر عن حملها أ ي زول يمشي ي ش ي ر ج ر ك ا ن ة وما أ ن ت م لكم كل العالم ا ل إ س ل ا م ي ومنذ عهد إ ب ر ا ه ي م ثلاثه الف س ن ة قبل الميلاد إ ل ى يومنا هذا ما توقف معينها و م ن ق ط ع نبعها والله ما في بيل في الدنيا ي ح ف ر و ا البشر إ ل ا تنقطع والله البترول ب ي ف البترول ب ي ف زمزم عليها ضغط الحجج قدمشوا بس كم مليون يوميا ر ب ي و بشربوا حتى ما يراجعين بشرف الجركانات و ا ل م و ي ة تنقل يودوها ا ل م د ي ن ة يود و ا زمزم إ ل ى ا ل م د ي ن ة ا ل آ ن ومليان ة المسجد النبوي مليان ويود ا ا ل ن س ش ر ا الجركانات والقرب في ي و و ومن ا و زمن ا ل ص ح ا ب ة وما قبلهم من ا ل أ ن ب ي ا ء إن التعلق بالبيت قديم ان ل ل بالبيت ت ع ق قديم إ التعلق بالبيت قديم قال صلى الله عليه وسلم مبينا أ ن الحج ليس من سنته إ ن م ا كان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 وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق أ و ل م يقل ربنا ذلك عن إ ب ر ا ه ي م قال صلى الله عليه وسلم في صياغ حجته وحجه رسول الله كتاب و م د ر س ة حجه م د ر س ة في كل معاني معاني التوحيد و ا ل إ ي م ا ن والتعلق بالله وتعظيمه معاني ا ل أ خ ل ا ق و ا ل م س ا م ح ة واحتمال ا ل آ خ ر ي ن والحج معهم ما في ناس أ خ ل ا ق ض ا ئ ق ة وما ب ح ب ا ل ج و ط ة ومسلم م ا بحب ا ل ج و ط ة وما ب ح ب ا ل ك و ا ر ي ك لكن د ه ل م ا ما نمشي هناك ما عنده طريقه الكواريك و ا ل ج و ط ة خ ا ص ة مع ا ل ب ي ع ت ا ل س و د ا ن ي ة ما في شك أ ص لازم ل ا تكورك بتكورك و ا ل ج و ط وتلقى ا ل ز ح م ة ش د ي د ة وال... وحجاج الداخل يجوا يخشوا على حجاج ال ال ال ال ج ا ي ن من بره أ ص ح ا ب ا ل أ م ا ك ن و ي ز ح م و ه م م آ س ي مآسي ش د ي د ة لكن فيها م ت ع ة ع ج ي ب ة تلقى ناس راكدين في في شارع الظلط مبسوطين ي راكدين في راك ن شارع الظلط الظلط الظلط في الضلط. الضلط يتملي راكدين م وما شاء الله حج عجيب هذا ه ذ ا ا ل أ م ر يدل على أ ن فيه معاني أ خ ل ا ق ي ة ولذلك كانت حجته عليه ا ل ص ل ا ة والسلام م د ر س ة صلى الله عليه وسلم ي أ ت ي م ك ة ويريد أ ن ينزع من, من زمزم ليشرب نزع له عمه العباس بقربه أ د خ ل الناس أ ي د ي ه م في ا ل ق ر ب ة ا ل ق ر ب ة أ ي ز و ل مسك من طرفه دامسك بجا ي ودامسك بجا ي العباس كلهم دا يشربوا دخلوا يدينون العباس قالوا لي كذا الناس ج ل رسول طلعوا ي د ي ن و ق ا م د ا ي ر د ف ق ة قال له أ س ق ن ي من الماء الذي أ د خ ل الناس فيه أ ي د ي ه م ما دائره يتعفف ولا ي ت ع ف ف ولا يتعالى يقول لك دخلوا ف ي الناس د ي ن ه م د ف ق ة د ف ق ة دفقه الدين معروف فيها ما من زهت شيء ن و ضفور تلقى ق ما ا ع د ن الدين تاني قصوه دفق دفق ق واحد ما قاعد كده شي عجيب قبل ب ل ا ن يقول الحجر الأسود ففاضت عيناه بالدموع غزيرة يا سبحان الله شي عجيب غزيرة شي ي رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في ا ل س ل س ل ة ا ل ص ح ي ح ة قال صلى الله عليه وسلم إ ن للحجر ا ل أ س و د لسانا وعي وعي لساناً وعينين يوم ا ل ق ي ا م ة يشهد لمن قبله بحق الحجر ا ل أ س و د له لسان وفي بعض الروايات قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الحجر, يأتي الحجر الأسود كذلك ي أ ت ي الحجر ا ل أ س و د كجبل أ ب ي قبيس جبل أ ب و قبيس ده جبل كامل الحجر ا ل أ س و د ده ا ل س غ ي ر يولد يوم القيامه يجي قدر, أبو ق... قدر الجبل عنده عينين ولسان يقول فلان قبلني وفلان قبلني يشهد لهم في عرصه ا ل ق ي ا م ة قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام والحديث في المسند وصححه ا ل أ ل ب ا ن ي قال إن الركن ان ل ر ك إن الحجر ر ك ن إن ا ل ا ل أ س و د والركن اليماني ياقوتتان ي من ياقوت الجنه ولولا ان الله طمس نورهما لاضاءتا ما بين المشرق والمغرب لاضاءتا ما بين المشرق والمغرب الشده الحجيب مكد ما هينه و ب ي ت الحرام ما هين ورسول ا ن الله في حجته في صياغ حجته يخبر أ ص ح ا ب ه أ ح ر م النبي صلى الله عليه وسلم من ذي ا ل ح ل ي ف ة ولما بلغ واديا يقال له وادي أ ز ر ق والحديث في صحيح مسلم قال أ ي واد هذا قالوا وادي أ ز ر ق قال ك أ ن ي بموسى بن عمران هابطا من الثنيه له جوار لله ب ا ل ت ل ب ي ة جوار كواريك ب ا ل ت ل ب ي ة يكوريك ا كواريك لبيك اللهم لبيك لبيك كوريك وجاء في نفس المحل الذي كوره كواركب ا ل ت ل ب ي ة ثم على ث ن ي ة مكان عالي قال أ ي ث ن ي ة هذه قالوا ث ن ي ة هرشا قال ك أ ن ي بيونس بن م ت ة يونس صاحب الحوت ك أ ن ي بيونس بن م ت ة هابطا من ا ل ث ن ي ة على ناقه حمراء جعدا راكب له ناقة ناقة حمراء ج على د جعدة ة معناها م س الأملس ة الجعد معناها ل ع ن ا ق ة حمراء ج ع د ة عليه ج ب ة صوف خطام ناقته خ ل ب ة اللجان ن ب ت ا ع ليف خطام ناقته خ ل ب ة يلبي لله عز وجل وليهلن ا ابن مريم وكلمن قالوا ح ا ج عيسى عليه السلام في آ خ ر الزمان ولا يهلن ابن مريم بفج الروحاء بحج أ و ع م ر ة أ و ل ا ي ث ن ي ن بينهما ويجي زمن في م ن ط ق ة ا س م ه فج الروحاء وعيسى يجي في ا ل م ن ط ق ة و يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إ ن الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك لبيك شيء عجيب والله هذا تعلق عجيب هذا الحديث ا ل أ و ل عن المكان الحديث الثاني عن الحج م ن ا س ب ة الحج مناسبة فيها التوحيد ومعاني ف ي ه ا ا ل ع ب و د ي ة وفيها التجرد فيها إ ن ف ا ق المال فيها م ش ق ة البدن فيها تعلق القلب فيها ذكر اللسان إ ن الله أ ق ا م الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروه إ ن الله جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا و ا ل م ر و ت ة ل إ ق ا م ة ذكر الله و ا ذ ك ر ا ل ل ه في أ ي ا م معدودات فمن تعجل في يومين فلا إ ث م عليه ومن ت أ خ ر فلا إ ث م عليه لمن اتقى ذكر الله الحج فيه ذكر لله عز وجل عالم قال صلى الله عليه وسلم والحديث عند السنن الترمذي في السنن عند الترمذي في السنن وعند الطبراني في المعجم وعند ا ل ص ي و ط ي في الجامع الصغير وصححه ا ل أ ل ب ا ن ي في صحيح الجامع الصغير وفي صحيح سنن الترمذي باختصار السند قال صلى الله عليه وسلم ولعل عروى وسلم فوطئت الرجل عروة ابن مدرس رجل الخلى الحج بيسأل الحج قال له صلى الله عليه وسلم إنك ما خرجت من بيتك تأم البيت الحرام عرف عن ابن جاي ما ما مدرس خرجت بيتك من إنك من تأم راحلتك موطئه إ ل ا كتب الله لك ح س ن ة وحط بها عنك س ي ئ ة المطارات والمدرجات والنزول والمطبات الجويه ة ومما ن سودان حسنة أنا ا البص بتعداء ما اكتبوا ما الباخرة الصف والله باستغرب المطارات تمشي يتهزة تمشي تجيب محل محل يجع في محل في الصف ويسل والله أنا في بور روحك حفرة لك والمواني في السودان وفي ا ل س ع و د ي ة يعذب و الحجاج ا والمعتمرين به يا أ خ ي وقفوا ا ل نصر يسلوا الرحل والله العظيم تلقى نفرين شغالين يا أ خ ي ما يجبوا خ م س ة ما يجبوا خ م س ة نفرين يختموا لطياره ك ا م ل ة ولا ل ب ا خ ر ة ك ا م ل ة هل هذا يعقل لكن ده كله في الحسنات كتب لك حسنه وحط الله بها عنك س ي ئ ة قال و أ م ا وقوفك بعرفات ف إ ن الله ينزل إ ل ى سماء الدنيا يباهي بهم ا ل م ل ا ئ ك ة يقول عبادي أ ت و ن ي شعثا غبرا ي ر د و ن رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني كيف ولو ر أ و ن ي والذي نفسي بيده لو كان مثل معك ث ل م مثل رمل عالج أ و مثل قطر السماء أ و مثل أ ي ا م الدنيا ذنوبا غسلها الله عنك لو عندك ذنوب ق د ر أ ي ا م الدنيا مما الله خلق الدنيا كم يوم لو عندك ذنوب ق د ر المطر تحت السماء لو عندك ذنوب ق د ر الرمل بتاع صحراء عالج صحراء اسمها عالج رمل ا كتير والذي نفسي بيده لو كان معك مثل رمل عالج او مثل ايام الدنيا او مثل قطر السماء ذنوبا غسله الله عنك اما رميك الجمار في ر و ا ي ة مذخور لك وفي ر و ا ي ة بكل ح ص ا ت تكفير ك ب ي ر ة من الكبائر ما تكفير اي ذنب من الذنوب ا ل ع ا د ي ة لا بالحص الوحدة تكفير ك ب ي ر ة من الكبائر و أ م ا حلقك شعرك فبكل ش ع ر ة تسقط ح س ن ة لا إ ل ه إ ل ا الله الغفور الرحيم لا إ ل ه إ ل ا الله الكريم الحليم سبحانه س بكل ح ا ن ه ب ا ل شعر تسقط ح ل بكل ق شعر ت لا إ ن ت ولا فزل و بعده بعده رب العالمين الذي لا تخفى عليه خافيه قال و إ ذ ا أ ت ي ت البيت طواف ا ل إ ف ا ض ة تطوف به خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أ م ك كيوم و ل د تطلع ك أمك ت من الذنوب ك أ ن ه ده يا اخي ده زول م ع ن ا ذنوب كثيره زول يرمي الجمرات كلها بكل جمره و ا ح د ة يغفر له كبيره من الكبائر وفي عرف يغفر له و ب ع د ه في ناس ما بينظفوا الا في البيت ناس وسخانين وسخ شديد و ع ا م ل ي ن عمايل في الدنيا دي لكن الله ب ر ض و ف ر و ن ه ر ا ه يشنوا ي خ ل شيء ك ت ي ر خلاص ثم ت أ م ل حديث رسول الله أ ي ض ا صحاء ا ل أ ل ب ا ن ي الحديث حديث أ ن س قال صلى الله عليه وسلم صلى ب أ ص ح ا ب ه يوم جمع يوم جمع أ ي في م ز د ل ف ة صلى بهم ص ل ا ة الفجر ووقف ودعا الله ثم قال بعد ذلك إ ن الله غفر ل أ ه ل عرفات وتجاوز عنهم وضمن ا ل أ ه ل جمع أ ي ا ل م ز د ل ف ة التبعات التبعات يعني شنو حتى الحقوق الدارينه منك الناس الله يقول طالما جاني أ ن ا بتكفل بيها حقوق ا ل آ د م ي ي ن ربنا يقوم بيها يا اخي ذا شغل تقير خلاص لكن مش معناه زول ياكل حق الناس ي ق و ل ن م ش ي م ز د ل ف ة ي ق ولكن له رجع حق ا هذا بس ده ما بيخش الموضوع ل ك ي في ف زول ما كان حق الناس ومشى الله يغفر ل ي ح ق ه وحق الناس ب ي ض م ن و ه بقولك ي ل أ ي زول دائم من, من ا ل زول الحجاده يوم القيام ة شي الله ب يقول انا بدكلها قال عمر رضي الله عنه كان جالسا اهذا ل ن ا يا رسول الله خ ا ص ة قال هذا لكم ولمن أ ت ى من بعدكم شهد عرفه ومزدلفه الى يوم ا ل ق ي ا م ة فقال عمر رضي الله عنه كثر ة خير ربنا وطاب كثر ة خير ربنا وطاب فعلا خير ربنا كثير العباده كلهم يغفر لون قال سفيان الثوري كان في, في, في يوم عرفه يدعو ويبكي فجاءه ابن المبارك قال له يا إ م ا م من شر الناس اليوم قال من يظن أ ن الله لا يغفر لاهل أ ه ل ل ل ل م من و ق ف يظن أن ا لا الموقف يغفر أ ه ل ل ا وقال الفضيل بن ع ي ا ب رحمه الله تعالى مخاطبا للناس يوم ع ر ف ة قال أ ت ر و ن أ ن هؤلاء بذلهم و إ خ ن ا س قلع هدوم المنافسين إ ح ر ا م ضيوم ع ر ف ة أسكد لك قلت الحج عرفة و ي ج و ويتعبوا وفي صجيعه وشمس ع ر ف ة دشله ما ع ر ف ة ع ر ف ة فضاء وقاموا باعطاء صقيعه فقط و ق ع د و ا فيها يز... يضرعون إ ل ى الله الناس ي ذ ك ر و ن ا س ي و ل ق ر آ ن و ن ا س ي د ع و ا ل ل ه ي د ع وقال ن ه لو أ ت و ا إ ل ى ملك من الملوك وطلبوه دانق د الدانق ن ق ا أ ق ل و ح د ة في الدرهم جرش لو د ا ر كل ه م ج و ق ا ل ن ع ماذا ي ح ا ج ة يا ملك للملك فهد و ل لي... او لأمير كده لرئيس ا ل السودان قال لي كل يوم دارين قرش قال و وزاك قلوهم جوني ا أعطاهم البسيطة أنا كلكم قال جرش جرش جرش دي في في غفران الله ل أ ه ل الموقف جميعا أ ه و ن عنده من الدانق عند الملك من دانق عند الملك من الملوك أ ه و ن عنده هذا الموسم وهذا الحج معانيه م ت ف ج ر ة وحكمه و أ س ر ا ر ه ك ث ي ر ة أ س أ ل ربي أ ن يبلغنا و إ ي ا ك م وان يوعدنا ولمن ا قعد منا وعجز بالاجراءات او بضيق ذات اليد او لتعب اسال الله أ ن يبلغه الاجر وهو في مكانه يامن ق و ل ب ن ا ل ق ي رحمه م الله تعالى يا من يطوف بكعبه الحسن التي حفت بذاك الحجر والاركان ويظل يسعى دائما حول الصفا ومحسر مسعاه ل ل ع ل م ا ن ويروم قربان الوصال على م ن ا والخيف يحجبه عن القربان فلذا تراه محرما ابدا انت وكد تكون محرم عمرك كله عن الحرام فلذا تراه محرما ابدا وموضع حله منه فليس بداني يبغي التمتع مفردا من حبه متجردا يبغي شفيع قران ي فيظل بالجمرات يرمي قلبه مش بالمحجر في من التعلق وتحقيق معاني العبوديه ة فيظل بالجمرات يرمي بالجمرات ل ب ق هذه مناسكه بكل زمان وحدت بهم وحدت ب همم ه لهم وعزائم نحو المنازل ا ل ج ن ة أ و ل ا ل أ ز م ا ن رفعت لهم في السير أ ع ل ا م الوصال فشمروا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 أ ن يبلغ مكه و أ ن يطوف حول القيم والمبادئ و أ ن يظل متعلقا بها بقلبه إ ل ى أ ن نموت واعبد ربك حتى ي أ ت ي ك اليقين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد آ ل ه وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله وعلى آ ل ه وصحبه ومن والاه إ ن المراد أ ن ننفذ إ ل ى حكم الحج و أ س ر ا ر ه و إ ل ى معانيه ومقاصده أ و ل ه ا تحقيق التوحيد و إ خ ل ا ص ا ل ن ي ة لله عز وجل وثانيها خذوا عني مناسككم م ت ا ب ع ة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أ د ا ء المناسك و ا ل ا س ت ف ا د ة من مدرسته ا ل ع ر ي ق ة في ا ل ت ر ب ي ة و ا ل أ خ ل ا ق ثالثا التحلي بمكارم ا ل أ خ ل ا ق لا جدل ف... و لا فسوق و لا رفث الحد أ ش ه ر معلومات فمن فرض فيهن الحجه فلا رفث ة و لا فسوق و لا جدال في الحج تحقيق معاني ا ل أ خ ل ا ق بالتواصل مع ا ل آ خ ر ي ن بخدمتهم بالتواضع للناس بالعفو عن ذ ل ل ه م باحتمال بح... بحتم... زحام المسلمين بالترح... ب ر ح م ة كبارهم في الحج ولكم ترى في الحج كبارا وترى من ي أ ت ي ك أ ن ه في حلبه م ص ا ر ع ة من بلده قالوا لي ا ل ح ك ا ي دي في ز ح م ة ش د ي د ة من هنا يجي يدفر في الناس يلزهم كده ويلز كده الحج ارقى من ذلك الحج معناه أ ن ترحم المسكين و أ ن تساعد الناس وليس أ ن تزاحم الناس ثم من معاني الحج تذكر ا ل آ خ ر ة سبحان الله عجبت لقوله تعالى واذكروا اسم الله في أ ي ا م معدودات فمن تعجل في م في يومين في فلا إ ث م عليه ومن ت أ خ ر فلا إ ث م عليه لمن اتقى واتقوا الله الذي إ ل ي ه تحشرون تحشرون أدخل الحشر بالحج شنو؟ الحج ش ر ب ا حشر أ ص غ ر زحمه والناس ماشين الحج حشر أ ص غ ر وفيه معنى ا ل آ خ ر ة الزل مما لبس م ل ا ب س الاحرام معناه دخل الكفن والله اشبه ب ا ل أ ك ف ا ن الكفن شنو في ا ل ن ه ا ي ة ما قطع ب ا ل ف و ق ف ي ه ا قطع عندها ثلاث سبعه وكلهم على ه ي ئ ة و ا ح د ة و أ ه م شيء ذو ا ل خ ا ط م في راسه ما في ح ا ج ة ما في ه الناس دي كلها عنده ص ل ع ة والتف راسه والراس كلهم راس دبره وفعلا شعثا غ ب ر ة في عرفه و ا ض ح ة جدا ل أ ن ه يوم عرفه ا ل ل ح ظ ة ا ل و ح ي د ة اللي بكون فيها أ ي زول ح ا ج ة محرم لكن بقيت المناسك تختلف ناس ي ت أ خ ر و ا في الطواف ناس ي ت أ خ ر و ا في كدا ناس, ناس يتمتعوا لكن في ع ر ف ة شعثا غبرا دي م ي ة ا ل م ي ة ل أ ن ه مع ا ل ز ح م ة والغبار والعربات والعوازن ب ت ا ع ة العربات والله تعب تعب شديد لكن ب أ ج ر ه فتحقيق معاني تذكر ا ل آ خ ر ة ثم تحقيق معاني ا ل و ح د ة ا ل إ س ل ا م ي ة وهذا فيه بشاره ان ا ل أ م ة الرابط الذي يجمعها موجود والمحور الذي تلتف حوله قائم إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة من أ ن د و ن ي س ي ا من تركيا شفتنا تركيا حتى لو ينضموا للاتحاد ا ل أ و ر و ب ي ناس بيجوا يطوفوا بالبيت اللي ي ج ولا بيجوا و ما بيجوا حتى لو ا ل أ ث ر ا ك طبعا ب ي ج ي ب و ه ليه في الحج الزول بيجي لابس ب د ل ة يعني ط ق م واحد بعدين في عالم البلد هنا في م ك ة هناك أها بعدين في الحرام يعملوا شنو لما يحرموا بعدين ب يعملوا شنو بملصوا معناها ما عنده ق ي م ة لا تقول لي عالم البلد ولا تقول لي كذا تركي مش تركي ادي ما يقدر ي ن ت ز ع و ا من العالم ا ل إ س ل ا م ي ل ك ل ع ا ل ما في حد و ب ي ج و ا يحجوا لا يستطيعوا انتزاع جزء من العالم ا ل إ س ل ا م ي إ ذ ن هذه ب د ا ي ة و ح د ة إ ن لم تكن اليوم غدا و إ ن لم تكن غدا فبعد سنين وبذلك ينصر الله الدين ويعيد ا ل أ م ة أ م ج ا د ه ا أسأل اللهم تعالى يوفقنا ل أن ا ي حبب ه ويرضى وأن يأخذ ن و الينا ص ي ن ا إ ى البر ت ق ب ل م و إ ي الايمان ك م أجمعين ا ل ل ه م حبب إ ي ن ا ل إ و ز ي ن ه في قلوبنا وكره إ ل ي ن ا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا أ ر ح م الراحمين اللهم من, اللهم من يسرت ت لهم أ م ر الحج في هذا, في هذا العام اللهم اكتب لهم ح ج م ب ر و ر ة وسعيا م ش ك و ر ة يا رب العالمين وبعد ذلك ذنبا م غ ف و ر ة اللهم يسر لهم أ ح س ن الحج يا رب العالمين اللهم تقبل منهم يا رب العالمين اللهم من قعدت به أموال بهم اموالهم ومن قعدت ب ه أ ب د ا ن ه م ومن قعدت بهم الاجراءات اللهم يسر لهم حجا يا رب العالمين فقه قا... آ... لنا جميعا قبل أ ن نموت يا رب العالمين اللهم متعنا بالمشاعر والمناسك والعبادات يا رب العالمين وحببها الى نفوسنا وزينها لنا يا رب العالمين واهدنا لاحسن الاخلاق فانه لا يهدي لاحسنها الا أ ن ت واصرف عنا سيئ الاخلاق فانه لا يصرف عنا سيئها الا ا ن وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا